يا بني اقم الصلاه اقم الصلاه والله نريد ان نقف مع الصلاة هذه خطبا كثيره يا بني هذا الوالد يقول لولده يا بني اقم الصلاه هل تأمر ولدك بل حتى هل تأمر امراتك بان تحافظ على صلاتها إنك تعود إلى بيتك كالاسد الهادر تصرخ وتصيح اين الطعام واين الشراب واين كذا واين كذا وما سالت امراتك عن شيء من دينها هل صليتي اليوم طيب اذا كنت صليتي هل حافظتي على الصلاه في اوقاتها طيب هل قرات شيء من كتاب الله عز وجل اليوم من الذي من الذي يتعامل بهذه الطريقه اننا كاننا نتكلم في عالم اخر وان الى الله وان اليه راجعون لكن بفضل الله الخير موجود قائم في كثير من أهل الخير نسأل الله أن يهدينا جميعا ويردنا إلى الحق والصواب يا بني اقم الصلاه الصلاه التي جعلها الله عز وجل كتابا موقوتا الصلاة التي تنظم حياة الإنسان وتكسبه التواضع والخضوع والذل لربه لربه وحده وتكسبه كذلك العزة فانه لا عزة إلا بالله ولا ذل الا لله عز وجل وحده تربي الانسان على أن يكون منظما في كافة شؤون حياته لانها جعلت في وقت موقت محدد لا يستطيع الإنسان أن يتجاوزه بدون عذر فكان هذا ادعى إلى أن يحترم الإنسان وقته ويحترم مواعيده ويقيم وزنا لكل لحظه في حياته هذه الصلاه التي لو ذكرنا فوائدها لطال بنا المقام طويلة يا بني اقم الصلاه اقم الصلاه لانها صله بينك وبين ربك ولانك لن تسعد الا اذا كانت بينك وبين ربك صله وثيقه لكن يقول له اذهب يا ولد صل وانت يا ابي انا متعب الان اذهب انت وينام اي تناقض عجيب هذا ايها الرجل كيف تأمر ولدك بشيء لا تأتمر به وهنس اناش الفتيان منا على ما كان عوده أبوه لو راك تعظم الله وتكبر الله لعظم ربه ولكبره لكنه يراك لا تحضر المسجد الا عند صلاة الجمعه ولا تحضر الا إذا اقترب هذا الخطيب الممل الذي يطول دائما على الناس إذا اقترب من الانتهاء تحضر وربما لا تحضر الا إذا سمعت اقامه اقامه الصلاه تاتي لتدرك الركعتين ثم انت هنا الى جوار المسجد ليلا ونهارا تسمع الصارخه الله اكبر ولا تلبي ولا تجيب انني اعجب كثيرا ايها الاخوه هذا المسجد الذي من الله علينا به واسع في مساحته بفضل الله فاتي الى صلاه العشاء لا اقول الى صلاه الفجر الفجر هذا شان اخر محزن لكن اتي الى صلاه العشاء فلا اجد الا صفين واذا كثرت تكون ثلاثة واغلبهم من خارج هذه المنطقه اين الساكنون هنا قريبا من هذا المسجد اليست الله اكبر هذه تسك اذانهم كل يوم اين انتم ايها الناس ايها الناس الذين تسمعونني الان اين انتم من الصلاه اين انتم من عماره بيوت الله عز وجل لا تحضرون الا الجمعات شيء في غايه العجب حين تصلي في منطقه ثم تسلم على الناس انا ساكن في منطقه كذا وانا من منطقه كذا اين جاري هنا جاري في المسجد اريد ان اراه فلا حول ولا قوه الا بالله امر يحزن والله ثم يقول لولده اذهب فصلي يا بني اقم الصلاه